يقول هذا ما هي أوقات أذكار طرفي النهار وهل يمكن تحديد هذه الأذكار طول النهار والليل أم عندها أوقات محدودة هذه مسألة تكلمنا عليها بالأمس وعرفنا أن أذكار طرفي النهار أي الوقتان اللذان هما أول النهار واخره أول النهار ما قبل طلوع الشمس وآخر النهار ما قبل غروبها يقول إذا بدأ المسلم في الأذكار بعد الصلاة وقيمت أو نودية لصلاة الجنازة فهل يقطع الذكر ويتمه بعد الصلاة أم ماذا يفعل الجواب أنه يقطع الذكر إذا قامت الصلاة على الجنازة يدخل معهم ويصلي معهم ثم إذا أكمل صلاته يكمل ما وقف عنده من الأذكار يكمل ما وقف عنده من الاذكار ولا يبدأها من جديد يقول بالنسبة للذكر اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بأنه يقال دبرة كل صلاة ما معنى دبرة كل صلاة للعلماء قولان للعلماء قولان في المراد بقوله هنا في هذا الحديث: دبرة كل صلاة هل المراد أنها دبرة الصلاة يعني في آخر الصلاة قبل أن تسلم أو دبر الصلاة يعني بعد أن تسلم. قولان لأهل العلم من أهل العلم من يرى أن المراد بقوله هنا دبر كل صلاة أي آخر الصلاة قبل السلام آخر الصلاة قبل السلام ومن أهل العلم من يرى أن المراد بدبر كل صلاه أي بعد السلام ومن العلماء من يفرق في هذه الشيء يقول ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دبر كل صلاة إن كان من قبيل الأذكار مثل التهليلات أنه كان يهلل دبر كل صلاة ما كان من قبيل الاذكار فهو بعد السلام وما كان, قبل وما كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر ثم لا من الدعاء ما شاء يعني قبل بعد التشهد وقبل أن يسلم فوق دعاء وبعد السلام وقت ذكر وتهليل فما جاء في الأذكار أذكار الصلوات أنه يقال دبر كل صلاة إن كان ذكرا فهو بعد السلام وإن كان دعاء فهو قبل السلام ولهذا اختار شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله مصنف هذا الكتاب أن قول المسلم اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال قبل السلام تقال قبل السلام ثم أمر آخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ايضا من الدعوات التي تقال مطلقا يعني في في كل وقت هنا مقيدة فتاتي بها مقيدة ولك أيضا أن تأتي بها في كل الأوقات لأن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما معنى من أراد أن يبلغ في الدعاء فليقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهي دعاء تقولها في في في متى شئت تدعو به وايضا يؤتى به أدبار الصلوات المكتوبة أدوار كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل, هل يجوز جمع الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر في مرة واحدة أم لا بد أن أفرد كل ذكر لوحده بعد الصلاة الأولى أن تأتي بها مفردة أن تأتي بها مفردة لأنه يعني صيغة الحديث الوارد في ذلك يدل على أن يؤتى بها مفردة تسبح 33 ثم قال تكبر 33 ثم تحمد 33 فتأتي بالتسبيحات 33 ثم التحميدات 33 ثم التكبرات 33 ثم تختم تماما المئه بلا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يقول أرجو أن تبين لنا صحة هذا الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته يقول أسكنته النار الحديث عذبته أو قدفته في النار يقول إن كان صحيحا نرجو شرح الحديث الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال قال الله تعالى العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وهذا فيها شدة عقوبة من يتعاظم ويتعالى ويتكبر ويختال وأن عقوبة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة قال العظمة ازاري والكبرياء ردائي والمراد بقوله ازاري وردائي أي أنها بمثابة الإزار فالصفه هنا هي العظمة والكبرياء الصفة هنا هي العظمة صفة الله عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى فقوله العظمة ازاري والكبرياء إداري رداءي نظيره قول النبي عليه الصلاه والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام الناس سعار والأنصار دثار يعني بمثابة الدثار لأنهم الدثار نفسه فقولها العظمة إزاري والكبرياء رداء يعني المراد اختصاص الله عز وجل بهذه الصفة وأن صفته الخاصة به وهو مختص بها ومن نازعه واحدا من هاتين الصفتين قدفه تبارك وتعالى في النار يعني عذبه يوم القيامة في النار وهذا فيه خطورة التكبر والتعاظم والتعالي والترفع على عباد الله تبارك وتعالى يقول الحزام الجلدي الذي يربط به المعتمر أو الحاج الإحرام هل هو من الأشياء المسموح بها أو فيها فدية الجواب أنه هو من الأشياء المسموح بها يعني إذا كان عند الإنسان منطقة أو حزام حتى لو كان في الحزام خيط حتى لو كان في الحزام خيط لا بأس أن تلبسه لتشد به إزارك لا بأس أن تلبس لتشد به إزارك لا بأس بذلك حتى وإن كان فيه خيط لا يؤثر ونهي المحرم عن لبس المخيط المراد به يعني ما كان من المخيط على هيئة مثل فنيلة ومثل سروال ومثل ثوب أو نحو ذلك وهذه اللفظة المخيط لم تأتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الفقهة رحمهم الله أخذوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا ولا ذكر أشياء فالعلماء جمعوها في هذه الكلمه المخيط وقصدوا بقولهم المخيط, قصدوا بقولهم المخيط أي مخيط على هيئة يعني على هيئة يلبس مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك هذا المراد بالمخيط فبعض الناس لما وجدوا هذه الكلمة المخيط أصبحوا يتحرجون إذا وجد حذاء فيه خيط أو ساعة فيها خيط أو مثلا حزام فيه خيط أو نحو ذلك ما يلبسه ويظن أنه يشمل قول الفقهاء أنه عن لبس المخيط وهذه كلمة جاء بها الفقهاء لتجمع هذه المفترقات يجمعها لفظ واحد وهو المخيط يعني مخيط على هيئة الشاهد أن المحرم ليس له أن يلبس السروال ولا يلبس الفنيلة ولا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا يلبس الثياب كل هذه أشياء لا يلبسها وإنما يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين وإذا أراد أن يشد ازاره بحزام فلا باس بذلك وإن كان الحزام في خيط وإن أراد أن يلبس نعلا وفي النعل خيط لا بأس بذلك يعني بعض الحجاجة يلزم نفسه بنعال من النايل ليس فيها خياطة مطلقا يظن أن النهي يشمل ذلك وهذا فهم خاطئ هذا يقول بعض إخواني من جئت يقول لأداء العمرة جئت لأداء العمرة فبعض إخواني من مصر أو صوني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء لهم في هذه الأماكن المباركة فهل هذا جائز؟ وهل هناك من السنة ما يفيد أن المسافر بأن للمسافر دعاء مستجاب أفيدونا اولا نقل السلام نقل السلام كثير من الناس الآن عندما يأتون إلى المدينة يحملون من ديارهم بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا نعرف له أصلا أن يحمل الزائر لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه لا نعرف له أصلا في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح الثابت إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام يعني أينما تكون في الدنيا وفي أي بقعة تكون فيها في الأرض صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ لا تجلس تنتظر مسافرا إلى المدينة حتى تحمله لا تنتظر وإنما في كل وقت صل وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ والملائكه يبلغون تبليغا دقيقا أما هؤلاء الذين يحملون ففي تبليغهم الدقيق شك ونظر لماذا؟ لأنك الآن لو نظرت ولننظر للمسألة نظرة واقعية إذا نظرت إلى بعض الأشخاص وبعضهم يشكون إلينا مثل ذلك ويذكرون لنا الحمل يعني يقول وأنا, وأنا جاي من بلد كل من يقابلني يقول لي سلم على رسول الله سلمني على رسول الله وعضهم يقول قل فلان ابن فلان إذا كان كل واحد حمله يحتاج إلى قائمة دفتر ويكتب فيه أسماء الذين طلبوا منها أن يبلغ السلام يمكن يصل للأسماء 200 300 وإذا وجدوه مهتم بالأمر ومعه قلم ودفتر ويكتب الأسماء سيتزحمون عن بيته كل واحد يريد أن يسجل اسمه في هذا الدفتر ثم إذا جاء في الطريق وضاعت الحقيبة ضاعت الحقيبة في السفر أو فقد أو سرقت من حقيبته ويريد أن يبلغ هذه الأسماء ففي تبليغ هذا شك ونظر ما يستطيع وربما أن الأسماء تكثر عليه ويكون أيضا غير مهتم أو ليست أمانته دقيقة فيقول انا ليش احمل نفسي كمان الأسماء الكثيرة هذه واجلس يسلم عليك ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان مئة مئتين تحتاج مني وقت بلاشي من هذا كله فالشاهد أن هذا ما لأصل وأمر شاق فلا تنتظر أحد يذهب إلى المدينة حتى تقول له بلغ النبي عليه الصلاة والسلام يا لله ملائكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام يعني في أي وقت في أي وقت وفي أي مكان تكون صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغ أخبرك بذلك أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله والسلام عليه وإذا قال لك فيما بعد قائل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بالحديث قل له آآ آآ الأمر مكفي ومنتهي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام وقول السائل هل المسافر له دعوة مستجابة نعم جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة لا لا ترد لهم دعوة وذكر منهم المسافر وأنت في سفرك تدعو لنفسك وتدعو لاخوانك هذا من الأمور الطيبة النافعة نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبلنا جميعا بقبول حسن وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلى وعلىنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين